أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله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 إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فإذا سلخ الأشهر الْحُرُمُ مفقول المشركين حيث وجدتمهم وخذوهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصدٍ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلو سبيلهم.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 كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون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 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَّعُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 ام حسبتم ان تشركوا ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولي جه والله خبير بما تعملون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 انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله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 لا يستون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله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 قُلْ إِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا وَأَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا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 اِذْ اَعْجَبَتْكُم كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عليكم الأرض بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ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 قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون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 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وال messiah بن مريم وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدو إله واحدا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 من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضل وَتَوَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر فِي في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم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 إِنْ فِي رُخْصَةٍ فَفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى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 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم ولأوضعوا خلالكم يبهونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوَ فَرِحُونَ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا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 قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ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 انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وتزهق انفسهم وهم كافرون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 ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإلا لم يعطوا وإلا لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا وقالوا حسب الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إننا إلى الله راغبون ان ما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي والغارمين وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبِنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُ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 لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر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 معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله، بما أخلف الله ما وعده و بما كانوا يكذبون، ألم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 وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون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 فإِرْجَعَكَ اللَّهُ إلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَا تَخْرُجُ مَعِي أَبَدٌ وَلَا تُقَاتِلُ مَعِي عَدُوَّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ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 إنهم كفروا بالله ورسوله وما توهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم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 قول منهم وقالوا وقالوا ذرناكم مع القاعدين رضوا بأين يكونوا مع الخوالف وطبعة على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون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 ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعذرو لَنُؤمنَ لن لَكُمْ قَدْ نَبَأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأتبه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 ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا فِيهِ فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه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 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عم وعدت وعده إياه فَلَمَّا فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه.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 نبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد من بعد ما كاد يزق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. إنه بهم رؤوف الرحيم وعلف ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا, وظنوا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 ذلك بأنهم لا يصيبهم غمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون ولا يطؤون موطئا يغض الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ين ينفقون نفقاً صغيراً ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون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 سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص, حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم